بسم الله الرحمن الرحيم إذا دنزلت الأرض جزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحذف أخبارها ربك أو يوم إذن الناس أشراسا يروا أعمالهم فمن يعمل يصدر ذرة خيرا يرى ومن يصدر قالوا لنسال درات الشريه